قلل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلا ريب في الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 ويوما نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك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 قالوا بلا وربنا قال فذو قل عذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بضت قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرة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 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكى في الظلمات ميَشَ إلَّا هُوَ يُضِلِّهُ وَمَيَّشَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَّكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ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 يتضرعون فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَهُ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتَهُ فَإِذَا هُمْ مبلسون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 قُلنا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى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 وكذلك فتن بعضهم ببعض اللي يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوقع عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يَنجِيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً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 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو, تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الْآيَاتِ انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل نست عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا ف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 وتلك حجة أتيناها إبراهيم على قومه أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشأت إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلٌّ هَدَيْنَا ونوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحْيَى وعِيسَى و إِلْلَيَاسَ من الصالحين وإسмаيل واليسع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذريةهم وإخوانهم وجت بينهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهد للناس تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرة وعلمتم ما لم تعلموه أنتم ولا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 إما فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا ونخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعنابا والزيتون و الرمان مشتبيه و غير متشابه أنظر إلى ثمره إذا أثمر و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 ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ذانكم الله ربكم لا إله الا هو لا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ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 لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبله وحشرنا عليهم كل شيء قبلهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله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 افْسِدَةَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه وإن له لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلا أولياءهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون.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 كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّنُومَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكرو فيها وما يمكرون إلا بأفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُتي رسل الله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 وَابَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء أن على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين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 وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 كرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصّلكم الله بهذا؟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 إلا أي يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْقَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ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 أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه والتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبرنا وإنا وإنا كُنَّا عَن تِراستِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كُنْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَضَلَّ مِمَّا كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَظْهُرُنَّ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ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 قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شئعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 قل إنني هدي ربي إلى صراط مستقيم دين القيامة دين القيامة ملت إبراهيم هنيف وما كان من المشركين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 ثم إلى ربكم مرجعكم فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم فيما